وَاستَجِنُونَكَ فِي اثِقَافَنَ الْحَسَنَ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ ذِكْرُ لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد فوله لا أنزل عليه آية من ربه إن الله يعلم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاري سواء منكم من مهار <تصفيق> لهم <تصفيق> هُوَ مَن حَدَّ ثَ يظنُّ ما في أنفُسِهِمْ وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ وَ وَوسَب بح الدوب of mm -hmm.